بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سبحان الذي أسرى عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركتنا حوله لنوريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذ من دوني وكيلا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذ من دوني وكيلا ذريَّة من حملنا مع نوح، ذريَّة من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا، إنه كان عبدا شكورا.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 قبل تفسد النفي الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرة. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ يسو خلال الديا وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا ثم ردنا لكم الكره عليهم وامدرناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا ثم ردنا لكم الكره عليهم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ولي الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ مرة مَا ما علوا عسى ربكم ان يرحمكم عسى ربكم ان يرحمكم وان انتم عدنا وان انتم عدنا وجعلنا جهنم للمكفرين حصيرا وجعلنا جهنم للمكفرين حصيرا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 والصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعترنا لهم عذابا أليما وأن الذين يؤمنون بالآخرة أعترنا لهم عذابا وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبِصِرَةً لِتَبْتَغُ فَضْلًا مِالرَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا لِتَرَتَّعُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْخِسَامَ وكل, وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ونخرج يلقاه منشورا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ظل فإنما يظل عليها. من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ظل فإنما يظل عليها. ولا تزور وزارة وزارة أخرى. ولا تزور وزارة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا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 عليها القول فدمرناها تدميرا، وكم أهلتنا من القرون من بعد نوح؟ وكم أهلتنا من القرون من بعد نوح؟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 وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَ لَهَا سَعِيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ كَانَ سَعِيُهُمْ مَشْكُورًا وَمَنْ سعيهم مَشْكُورًا قلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك قلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا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 وَقَوَمَ رَبُّكَ أَن لاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقلهما أوفي ولا تنهرهما فلا تقلهما أوفي ولا تنهرهما وقلهما قولا كريما فلا تقلهما أوفي وَلَا تَنهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِظْ لَهُمَا جَنَاحًا ذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُنْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغيرًا واخْفِظْ لَهُمَا جَنَاحًا ذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَكُنْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنّه كان للأوّابين غفورا إن تكونوا صالحين فإن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 السبيل ولا تبذرت بذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُم بِتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِن رَب بِكَ تَرْجُوْهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مِنْ سُورَةٍ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُم بِتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِن رَب بِكَ تَرْجُوْهَا فَقُل لَهُمْ قولا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتكون ملوما محسورا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتكون ملوما محسورا ان ربك يسطر الرزق لمن يشاء ويقدر ان ربك يسطر الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا اسب ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدّه. ولا يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً وأوفوا الكيل إذا كلتوا وزنوا بالقسقس المستقيم وأوفوا الكيل إذا كلتوا وزنوا بالقسقس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. 119. والسماع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا 110. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا 111. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك kerana tak huru al arḍ, dan kerana belu al jibāl taulah. Kullu dahlik kan seiyuhu عند ربك makruha. Kullu dahlik kan seiyuhu عند ربك makruha. Dahlik mimmā a'ūḥā ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملمومًا مدحورًا ولا تجعل مع الله إلهًا آخر فتلقى في جهنم ملمومًا مدحورًا أفأصفقكم ربكم, رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ ربكم قَوْلًا واتخذ ولقد صرفنا, ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العوش سبيلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. Tusabhulah al-Samawat al-Sab' wal-Ard wal-Manfihiin. Tusabhulah al-Samawat al-Sab' wal-Ard wal-Manfihiin. Wa in min shayin illa yusabhuh bihamdih, سبحوا بهمده ولاكن لا تفقهون تسبحه إنه كان حليما غفورا إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وإذا 119. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا 110. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا 111. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في وقرا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْعَ لَأَدِبَارِهِمْ نُفُوراً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ نحن أعلم بما يستمعون به، إذ يستمعون إليك وإذهم نجوا. نحن أعلم بما يستمعون به، إذ يستمعون إليك وإذهم نجوا. وإذهم نجوا، إذ يقول الظالمون إنت. إلا رجلا مسحورا وإذ هم نجواء إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا اقول لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبينا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا الا اننا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائ لا مبعوثنا خلقا جديدا.